بسم الله الرحمن الرحيم وقفناك وقدمناك. المرة الثانية بنقدمك كنت يقول فكيت الكيس وانتثرت الاشرطة والله انتثرت كل هموم الدنيا اللي فوجي والله انتثرت كل هموم الدنيا اللي فوجي <تصفيق> ميتا فأحيينا وجعلنا له, وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان نتنمو في الضمات ليس بخارج منا كذلك زنين للكافرين ما كانوا يعملون أحبة الفضل يقول لي رجل مترف درس في أمريكا وترك ثم تاجر يقول مللنا الحياة فجاء وتوظف في جدة يقول كنا مجموعة شباب كان معنى واحد لن أذكر اسمه لو ذكرت اسمه سيعرفه كل الفضور كان معنى واحد رغم فساد قلوبنا وفساد أعمالنا إلا أننا نرانا إذا شفناه قلنا نحن متقين يقول فجر في الأرض هجور والله إنا نطمع ندخل جنة إذا شفناه يقول كان هو اللي ماسك الجلسة خصوصا جلسة الأربعة والخميس في الشاليهات وتعلمون ما يحدث هناك هو اللي يرطب الأمور يقول كنا نحب جلسته وخفة دمه وضحكه وكذا لكن أكثر منها كنا كن نخاف من إنسانها السليط ممكن يستلم واحد فينا مع الدوم ولا عاد يجي يقول جاء يوم الثلاثاء ما شفناه يوم الأربعة في الدوام وكان يرج المكاتب كلها يضحك على هذا ويذب على هذا ويتكلم على هذا يقول فجاء ذاك اليوم وهو جالس على المكتب يكتب وما نسمع إلا تمتمع يقول اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم يقول نعرف كل يوم طالعوا بحركة فقعدوا نضحك عليه صلى قعد عليه الساعة 11 ثم خرجوا المكتب ثم طلعت وراه ثم قال لي فلان يكلم والد عمي يقول فلان تعال الآن ساعة 11 أحسن وقت لصلاة الضحى الآن يقول الرجل ما يصلي أصلا مفروضا يقول قعد تضحك عليه ورجعت المكتب وراح قلت والله لا يكون الرجال صادق طلعت وراه إلا والله طلع بعد ما توضع ودخل المصلى يقول قعدت عند الباب ناظرة ويتقدم جاء عند الصف الأول ما في المسجد أحد يقول كبر ثم جلس ينتفذ ثم ركع ثم رفع ثم سجد فلا والله ما رفع والله ما رفع إلى أن أذن الظهر ناس نفسه ثم صلى الظهر ثم خرج لما انتهى الدوام يوم أربعة ما اتصل ولا رد فقدناه ما عندنا اليوم جلسة يوم الخميس لا اتصل ولا رد يوم الجمعة لا اتصل ولا رد يوم السبت جينا الدوام لقيناه جالس المكتب وجالس نفس الحركة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يقول فجلسنا نزود عليه الكلام شوي واحد معنا قليل حياء بزيادة فقال الله اسمعي فلان إن كانك تطوع تطوع لكن والله يشهدون علي الشباب إني لأدفع لك مية ألف ريال بس تعطيني النوت اللي معك حقة البنات أدفع لك مئة ألف ريال بس تعطيني النوت اللي معك حقة البنات يقول صاحبنا هو سمع الكلمة ولا ما سمعها جلس ينتفض وطاح، ثم ما تحمل وطلع يقول له حقتها يا فلان راح يا فلان مسكته يا فلان والله نعارفين أنا زودناها مرة اليوم وقال لها يا نواجد لكن تكفو صامحنا يقول فمسح دموعه قال انتوك تعرفني قل من زمان تحسب هالدموع نزلت عشان ما اقدر ارد عليك وياه. انتويا انتعرفني زين يقول ما بكيت الا لانه يتكلم وانا تخيلت ربي جل جلال هو أقل عرش جالس يسمع حلم المسكين وهو بيدفع مئة ألف عشان يعصي الجبار الملك والله إني رأفت على حالك كنت وياه قلت والله ما أخليك لين تعلمني إشي اللي صاير قال يا أخي اتركني وروح معهم قلت والله ما أروح قال أنا يوم الثلاثاء كنت موعد ثلاث بنات يطلع من واحدة وروح للثانية يقول طلعت ومسكت طريق المدينة اللي في جدة موعد واحدة هناك يقول لبقت السيارة ما أبغى أروح من الآخر الشارع وأدور مشغول زحمة معاصي ما أبغى تفوتني شيء يقول لبقت قلت أقطع الشارع يقول أول ما نزلت وقفت بقطع الشارع جاء واحد جنبي أتقدم خطوة يتقدم أوقف يوقف أتقدم ثنتين يتقدم أوقف يوقف ثم فجأة بلا سابق اندار أنا واقفه وتقدم خطوة يقول يوم تقدم خطوة إلا سيارة جاية تمشي بسرعتها القصوى يقول الرجل من الارتباك ألتفت في لمح البصر كل هذه الأمور ضربت فيه السيارة الصدام في بطنه ورجليه من تحت ورأسه على الكبوت مسحتها السيارة بالأزفلت يقول بيني وبينها خطوة يقول ما, ما ترى إلا أضلع متكسرة وأسنان متهشمة وجمجمة متكسرة والدماء تتعب من كل مكان تجمعوا الناس ويبكون وانا واقف على راسا ما بكيد يقول جالس انظر الدماء قد عاثت في ذاك الوجه والله الناس يشوفون وجهه وانا اشوف وجهي يقول ثم انا جالس افكر والناس اللي يطلب الاسعاف واللي يكلم بالجوال واللي يشوف واللي يلمس النبط يقول جا واحد قال لي المرة هذه وقفناك المرة الثانية بنقدمك كنت يقول أتفد والله ما في أحد يقول قال اسمع المرة هذه قدمنا ووقفناك المرة الثانية بنقدمك كنت يقول رجعت البيت قلت خطوة بيني وبيني لوني رحت وارجع البيت واشوف انا فاهم غلط وكنت احسب المطاعف فهم من غلط يقول فاهم غلط بلقى ربي بهذه كلها سيديات وافلام والبومات صور يقول خذتها كلها حطيتها في كيس ثم تحسفت قلت والله لا خلي ربي يشوفني وانا حاطها في اخص الاكياس خذتها في كيس نفايات اجلكم الله يقول واخذتها وقفت عند برميل زبالها لكم الله يقول مسكت الأكياس جاء إبليس لي بجميع الشياطين اللي في الأرض اللي يقول تراك بتنتقس واللي يقول ترى فيها أشرطة ما أنت بلاقيها لو رجعت وكل واحد يقول والله بين هالأصوات ويجي الصوت عند إذني قال والله نقدمك أنت يقول فكهت الكيس وانتثرت الأشرطة والله انتثرت كل هموم الدنيا اللي يفوجه وكأن السماء فرجت وأرى ربي جل جلاله مستوي على عرشه أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له في الظلمات ليس بخارج منها هذا الرجل والله لو ذكرت اسمه الآن أن تفز القلوب إجلالا لإسمه فسبحان من أعزه والله أناس ما قابلوه ويدعون له يوميا سبحان من أشرب الناس حبه والله معلمه الماء سبحانه يغير كل شيء، يغير له الله كل شيء، والله يغير له كل شيء وهو حي يرزق على ثغر من ثغور الدعوة والله ما سده أحد إلا القليل، والله إن الناس ما قابلوه يدعون له في سجوده وتفز القلوب إجلال الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيني اللهم اجزهي عنا خير الجزاء اللهم اجزهي عنا خير الجزاء وكما هديته فهدنا وكما بلغت هذه المنزلة فبلغنا يا رب العالمين أحبتي والله كم قدم الله غيرك ووقفك وقد تكون المرأة جاية دوري دورك تمين يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله يعذبه، يشرح صدره يشرح صدره للإسلام، ومن يرد الله يضلبه يجعل صدره ضيقا. يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله مرجس على الذين لا يؤمنون. وَهَدَى صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَاعُوَ السَّلَامِ عَلَى رَبِّهِمْ لَهُمْ دَاعُوَ تقبلوا تحيات إخوانكم فريق جوال الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته